أن يحج بالناس وأن يعلمهم مناسك الحج، وأردف علي بن ابي طالب أرسله أن يقرأ عليهم سورة براءة، صدر سورة براءة لما فيها من البراءة، براءة الله ورسوله والمؤمنين من المشركين. وما فيها من الكلام على العهود التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، واعلن في الحج أبو بكر وعلي أعلن للناس أن لا بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فحج النبي صلى الله عليه وسلم عام عشر وهي حجة الوداع المعلومة المشهورة التي ما حج غيرها في الإسلام أما من حيث الحكم فالحج أحد أركان الإسلام وهو فرض مفروض كفرض الصلاة والزكاه والصوم ولكنه على الاستطاعة كما جاء مقيدا في الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وفرضيته بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب ففي هذه الآية الكريمة ولله على الناس أي فرض الله على الناس سج البيت من استطاع إليه تبيلا وبالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج حج كتب فرض وبالإجماع أجمع المسلمون على فرضية الحج ومن أنكر وجوبه فهو كافر فسلان اكبر لقول الله عز وجل ومن كفر فان الله غني عن العالمين وهل وجوبه على الفور او على التراخي يعني هل وجوبه على من استطاع الحج أن يحج فورا فلا يؤخر أم أنه على التراخي بمعنى أنه لو أخر مع جزاه لا حرج عليه هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله ذكروا هذين القولين قوم قالوا على الفور أي متى استطاع المسلم والمسلمة الحج فلا يجوز التأخير ابدا ومن أخر فهو آثم فإذا مات ولم يحج بسبب هذا التأخير فتترك هذا الفرض عمدا فيكون على خطر عظيم ومن قال إنه على التراخي ففي أي وقت اتى به فلا حرج عليه والصحيح أنه على الفور لا على التراخي وأنه متى توفرت شروطه وانتفت موانعه وجب على المكلف المسلم أن يبادر إلى الحد. هذا هو القول الراجح وقد ذكر العلماء للحد شروطا استنبطوها من الكتاب والسنه وهي خمسه الشرط الاول الاسلام وهو شرط صحه لا شرط وجود. فإن الكفار مخاطبون بأصول الدين وفروعه فلا يقبل الحج من الكافر ولا الحج. ومن الموسف حج المشركين القبوريين، الناطقين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. واهل الصلاه والصيام وقراءه القرآن والحج وهم مع ذلك قبوليون اي عباد القبور يستغيثون باهل القبور ويستنجدون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويعتبرونهم سائق بينهم وبين الله ومع هذا يقومون بالعبادات الحج وغيره وهذا والعياد بالله هذا هو الخسران المبين وهذا هو الضلال البعيد الذي لا جبران له إلا أن يتوب ويدخل في الإسلام فتقبل أعماله بعد ذلك والإسلام يجب ما قبله ولكن أكثرهم لا يعلمون ويظنون لأنهم على هدى وأنهم هم الذين يحبون الرسول ويحبون الأولياء والصالحين أحياء وأبواتا وأن الذين ينهونهم عن الاستشفاع بهم والتوسط كما يقولون بجاههم والتوسط بهم عند الله هؤلاء هم الذين يبغضون الأولياء هكذا عكتت الحقيقة عند هؤلاء الذين استحوذ الشيطان على قلوبهم وبلغتهم نصيحة الناصرين في وسائل الإعلام المتعددة ثانيا الشرط الثاني من شروط الحج العقل قال البلوغ ثاني البلوغ أي أن يكون بالغا رجل أو امرأة وهذا شرط وجوب لا شرط صحة، إلا قد يصح من الصبي المميز وغير المميز يصح المميز ينطق عن نفسه ويعمل ما يقدر عليه، وغير المميز الصغير يحج به. هل فالبلوغ شرط صحة، شرط وجوب لا شرط هأسف شرط البلوغ شرط وجوب لا شرط صحه لانه يصح من الصغير ثالثا العقل وهو شرط وجوب وشرط صحه فلا يجب على المجنون الحد ولا يصح منه حتى يفيت الإسلام والبلوغ والعقل والحرية رابع الفرية أن يكون حرا بخلاف ما إذا كان عبدا مملوكا لا يجب عليه والحرية شرط وجوب لا شرط صح بمعنى أنه إذا حج العبد المملوك بإذن سيده فحجه صحيح وإن مات قبل حريته أجزأه الحج الذي حجه وقت رفته وإن عشق وصار حرا وجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام هو الصغير والخامس الاستطاعة شرط الخامس الاستطاعة أي القدرة على الحج وفي السعة الاستطاعة في آثار متعددة لوجود الزاد والراحدة أي لوجود المركب ووجود الزاد الذي يبلغه إلى بيت الله الحرام ويعيده إلى أهله مع تأمين اهله ايضا ومن الاستطاعة امن الطريق امن الطريق فاذا علم ان الطريق مخوف فيه القتل وفيه النهم فلا يجب الحج ولا يعتبر الحاج مستطيع حتى يامن السبيل ومتى استطاع وجب عليه الحج وأما المرأة فمن شروط تإضاف ال... إلى شرط الاستطاعة أو من الاستطاعة وجود محرم للمرأة فلو ملكت المال والمركب ومؤنث أهلها ولكن لم تجد محرما يوافقها فإن الحج لا يجب عليها كما أنه لا يجب عليها أن تبذل أجرة لأحد أقاربها فيحج بها لا يجب عليها الأجرة فإن فعلت فهو من باب الإحشان من باب عن الاحتياط فقط ليس واجبا أما من حيث التكرار وعدم التكرار فإن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة فمن أداه في حياته مرة واحدة أدى فرضه ومن زاد فهو تطوع مهما أكثر من الحج وفيه فضل عظيم وهكذا العمرة العمرة اختلف العلماء فيها واجبة هي أم سنة فقال قوم بأنها سنة وقال آخرون بأنها واجبة والصحيح أنها واجبة لحديث حج عن أبيك واعتمر فقرنا في الأمر بين الحج والعمره واجب على أهل الحرم وواجب على أهل الآفاق إلا أن أهل الحرم إذا أرادوا أرادوا الاعتمار خرجوا إلى ادنى الحلم فأحرموا وطافوا وسعوا وتحللوا والآفاقين شؤها من الميقات الشرعية أما الحج المضرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحج المضرور ليس له جداء إلا الجنة فقد مينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من حج فلم يرفس ولم يفسد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم لم يرفس أرفت الجماع جماع النساء ومقدمات الجماع من المباشره وغيرها والفسوق معناها الخروج عن الطاعة والوقوع في المعاصي والمعاصي تختلف منها الموبقات ومنها الصغائر والحاج يجب عليه أن يتحفظ على نفسه من الذنوب وأن يكثر من الطاعات حتى يظهر بهذا الأجر من حج فلم يرفص ولم يفسد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المضرور ليس له جزاء إلا الجنة والعمرة فيها فضل عظيم وفي متابعتها كذلك أجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفاره لما بينهما ثم تكراه العمرة في تقدير المدة الزمنيه بين العمرتين هذا خلاف بين العلماء يعني إذا اعتمر كم مدة يمكث ثم ينشي عمرة ثانية هذا أمر مشكوك عنه، فتبقى يبقى الحكم على العموم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فإن تبارد الزمن وإن تبعات، فأجساد. نعم. <تصفيق> لا شك لا شك انه لا يجزئه ذلك الحج حج الاسلام ان اسلم في علقه باب يجب الحج على الفور عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا للحج عن قليله فانها حدث لا يدري ما يعرض له والله اكبر وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل وأحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فلتعجل فإنه قد يمرض المريض وتغل الراحله وتعرض الحاجه أوله أحمد وابن ماجه وسيأتي قوله عليه السلام من قسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل وعن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد همنت أن أبعث رجالا إلى هذه الأنصار فانظروا كل من كان له جذة ولم يحج فأضربوا عليهم الجذة ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهو سعيد في دي دي دي دي الله. هذه الأحاديث كلها والأثر دليل على وجوب الحج على الفور بمعنى أنه متى استطاع المكلف والمسلم ذكر أو أنثى فإنه يجب عليه أن يحج ولا يؤخر ابدا فاستشاه الخطير لأنه إذا كان مستطيعا ثم يصاب بحب الدنيا أو الكسل فيؤخر هذا الفرض العظيم فقد عرض نفسه للإثم لعله يموت قبل أن يحج فيكون آثما، والاثر اللي روي عن عمر فقد هممت أن أبحث إلى هذه الأمصار فمن وجدوا ما من وجدوه عنده جدة يعني سعة فلم يحج فليضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهو لا يقول أن هذا الكلام من قبيل الاجتهاد لا بد من رجوعه إلى النصوص إذ لا يقال هذا القول بالرأي فالأحاديث واجعني سدل على وجوبه على الفور وجوب الحج على المعرووب إذا أمكنته الاستنبه وعلى الميت إذا كانت وجب عليه. عن ابن الله أنما أثما من ختعم؟ من ختعم؟ قال يا رسول الله إن نبي أدرك فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال تبدي عن راه الجماعة وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم رأس شاب من ختعم. وقال إن أبي كبير وقد أثند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها ويذي عنه أن أؤديها عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رواه احمد والترمذي وصححه وعن عبد الله بن جميل قال جاء رجل من سفعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي ادركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم قال لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه؟ قال نعم قال فحج عن؟ الله أحمد والنسائي بمعنى وعن أبي عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى أمات أتأحج عنها؟ قال نعم حج عنها أرأيك لو كان على أمك دير أكنت قاضيته اقضوا الله فالله الله وحقوا بالوساء البخاري والنسائي بمعناه وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها قال جاء رجل فقال إن أختي نذرة أن تحج وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستصله وارث هو أم لا وشبهه بالدين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي ما سوى عليه حجة الإسلام أفأخج عن؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك ديناً, دينا عليه أخذيته عنه قال نعم قال تحجج عن ابيك رواه الدار الفطري. كل هذه الأحاديث في الاشتنادة. في الحج عن الغير والغير هذا الذي يصح الحد عنه لا يقل من حالين اما ان يكون توفي متوفى واما ان يكون معبوبا اي مصاب بمرض يعجزه عن الثبوت على الراحله وممارسه اعمال الحد لا ماشيا ولا راكب فهذا يحج عنه ان كان من ماله وإن كان من مال متبرع ولابد أن يحج عنه حجة الإسلام والمتبرع لا يشترط أن يكون هو الابن وإلا فلا بل ان حصل من الابن الأكبر فذاك او من غيره من الأبناء ذكورا او اناثا او من الأصول كالجد ونحوه او من القرابة او من الأصحاب المهم أنه يحج عنه إما من ماله وإما متبرعا فتجزي عنه, عنه الحج بشكل أن يكون الذي يحج عن الغير قد حج لنفسه لحديث الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمه قال له ومن شبرمه قال أخي لي في الإسلام قال هل حجيت عن نفسك قال لا قال فج عن نفسك ثم عن شبرمه رجل. فلا يجوز لأحد أن يحج عن الغير حتى يحج عن نفسه وهو القول الراجح وللفقه تفاصيل في هذا الموضوع إلا أن الحديث نصر في أنه لا يجزي الحج عن الغير ما لن يحج عن نفسه فإذا حج عن الغير وأكمل الحج لشخص ثم سأل بعد ذلك أهل العلم فإنهم يعتبرون الحج عن نفسه ويعود على يعود على من دفع المكافأة له يعود بها صاحب المال يعود بها عليه تكون دين على الذي حج عن الغير فحجه لنفسه ويعيد ما أخذ من الإعانة يعيدها لأصحاب المتوفى المنوب عنه او المعبوض وكذلك النذر يعني رجل حج حج الفريضة ولكنه نذر حج نذر أن يحج هذا العام وتوفي قبل أن يأتي الحج فهنا من حج عنه من اقاربه كأبنائه ذكورا أو اناثا أو آبائه أو أي متطوع فإنه يجزي عنه ذلك النذر ولا يكون آثما لذلك <تصفيق> نعم ما لي الصدقة فعتبر صدق على المتوسط يعني يحج عن منافلة الحج عن منافلة الحج والعمرة عن الميت أو المعذوب نافلة صحيح تقوّت على الفريضة لما لأن الحج والعمرة فيه عبادة مالية وبدنية فما دام فيه يعني نصيب من العبادة المالية فهو صحيح والذي لا يصح على القول الراجح الذي ظهر لي طبعا هي العبادة البدنية اهداء ثواب العبادة البدنية كخلاة التطوع وإهداء ثوابها أو قراءة القرآن وإهداء ثوابه أو الصيام وإهداء ثوابه هذه على القول الصحيح أنها لا تصح ولا يهدى ثوابها لأنه لم يرد فيها نص فهي داخلة في عموم وأن ليس للإنسان إلا ما شعاه إلا ما خطه الدليل. يعني لا يؤجر الإنسان إلا على ما قدمه فإذا مات لا يؤجر على شيء إلا ما جاء به النفس كالصدق المالية والدعاء وصيام قضاء ثوم الندر أو الواجب للأفر إذا فرط وكذلك الدعاء الولد الصالح والمال هذا قبل المال أو العلم الذي ينتفع به من بعده ولا يشترط ذلك أن يكون مكتوبا بل منتفع الناس من علم الشخص وهو على قيد الحياة يعتبر من العلم النافع ورب حامل علم عن معلم ينشره أكثر من المعلم ويستح الله له فيعلم يعني عددا كثيرا من الناس وهكذا وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد علم النافع أول بصالح يدعو له أو صدقة جارية. نعم. باب اعتبار الزاد والراحلة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل أن استطاع إليه سبيل قال حين رسول الله السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدار الشنيد. وعن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني أو له من استطاع إليه سبيله رواه ابن ماجه جاءت آثار كثيرة بهذا التفسير الاستطاعة الزاد والراحلة وهما اللذان يحتاج إليهما الحاج فمن لم يجد الزاد أو الراحلة فلا يجب عليه الحج واختلف العلماء في من لا يحتاج راحلة لقرب مكانه يجب عليه أن يحج ماشيا نعم كأهل مكة وما جاور المشاعر لا يشق عليه أن يحج ماشيا إذا كان الناس من الآفاق يحجون مشاتا فالذي بجوار المشاعر وجوار الحرم لا يشق عليه أن يحج ماشيا فإذا انتفت المشقة وصار قادرا على المشي فلا, فلا يعتذر ولا يعذر لكونه ما وجد راحله فما كل الناس يحتاجون إلى راحلة ولكن الزاد يحتاج إليه جميع الناس. في هذا ولي أمر. كيف؟ اللهم استغنا. هذا لا يمكن أن يتم حج إلا أن يكون فيه ولي أمر الحج بالمسلمين، وإلا لا يكونون آمنين. التصالح الآن الموجودة المخالفة فيها ما شافون؟ التصالح هي يعني مدروسة ما وجرت إلا بعد دراسة على مستوى العلماء ورأوا ما يحصل من الضر على الناس بدون هذا الترتيب من القتل والدهن والمشادة التي تلحقهم وسووا هذا والذي خالي خالي. لا يجوز له يكون عاصيا مع أن من لم يسبق له الحج لا يمكن أن يمنع من التصريح أبدا لا بد أن يعطى تصريح لكن الذي قد حج وما تمت له المدة المضروبة هو الذي يمنع والتحايل لا يجوز حج صحيح, حج صحيح لكنه آثم لا بركوا للحج إلا يغلب على ظنه هلاك به عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتب البحر إلا حاج أو معتمرا أو في سبيل الله عز وجل فإن تحت البحر نارا وتحت النار بخرا رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما وعن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغذونا نحن ثالث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع ثمات فقد برئت منه الذمه ومن من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع ثمات فقد برئت منه الزمة ومن ركب البحر عند افتجاجه ثمات برئت منه الزمة رواه احمد ومن ركب البحر عند ارتجاجه عند ارتجاجه هذا الهيجان يعني صحيح حول البحر لا يركبه إلا مضطر إما يريد الحج والعمرة وإما يريد الغي في سبيل الله وإما يريد طلب العلم وإما يريد هذا حاجة من حاجاته الضرورية وأما بدون موجب لركوب البحر فلا لا يركب البحر فإذا غلب الحاج على ظنه اتجاج البحر هيجان البحر وغلب على ظنه الهلاك فلا يجب عليه إن تسنى له من طريق البر فعل وإلا فما وجب عليه حتى يكون مستطيعا آمنا على نفسه في الطريق أحسن الله عليكم يقول السائل أبي مات ولم يحج فهل لي أن حجا تطو عن مرات عديدة وكذلك العمر وهل لا تكون الصحة من الاستطاعة وهل وهل لا تكون الصحة من الاستطاعة وهل تكون الصحة وكافل من غلت وهل تكون الصحة كما شبك من حج عن نفسه له ان يحج عن الغير فريضة أو نافلة وصحة من الاستطاع ولا شك لأن المريض لا يطيق فالمرض إما أن يكون مما يرجى برؤه او لا يرجى برؤه فصاحب المرض الذي لا يطيق من الأمراض التي لا يرجى برؤها يفج عنه الغير ولا حرك يقول السائل قلت الله أن من حج وهو مشرك فإنه يعيد الحج بعد التوبة من الشرك والسؤال هل هو الشرك الأكبر أو الأصغر يعني الذي يبتكبه في الحج الأكبر هو الشرك الأكبر الذي لا تقبل معه طاعة لا مفروضة ولا واجبة ولا مستحبة الشرك الأكبر والقفر الأكبر وعبادة الأموات من الشرك الأكبر الاستغاثة بالأموات والاستنجاد بهم وطلب رفع الحاجات منهم إلى الله هذا شرك اكبر لا تقبل معه الاعمال ابدا نعم هل عثمان وعلي ومعاوية هذا يرجع إلى حديث من قال لأخيه فيا كافه بها أحدهما تقول السائل ما حكم الاستدانة من اجل الحج؟ لا تجيب الاستدانة ولكن اذا استدان وعنده ما يقوم بوفاء دينه وحج لا حرج عليه وقد تكون الاستدانة على سبيل التقسيط يعني منجمة كل عام كذا او كل شهر كذا وهو تمشي. على هذا الأساس ويملك زادا وراحلة وجب عليه أن يحج بخلاف الدين الحال الذي يطالب به صاحبه وهو لا يملك إلا مقدار هذا الدين فإنه يجب عليه أن يقضي الدين فإن زاد شيء يكفي لحجه فعل وإلا فلا تدر مستطيعا تقول السائل هل يقدم الحج أم الزواج يقدم الحج لأنه فرض تقول السائل امرأة تستخدم زيت الحشيش لشعر الرأس منذ ثلاثة أيام تقريبا وعندها تساقط في الشعر وكان الاستخدام من رأيها ولم تستشر أحد وتقول أنها لاحظت وجود تحسن في استخدامه فما لكم الشرع استخدام هذا الزيت؟ أفيدونا ثابقون الله. إذا كان مراد بالحشيش، الحشيش المحرم، والمخدرات، فلا يجوز لها شراؤها أبداً، لا للعلاج ولا لغيره، وهذا منكر يجب عليها أن تتوح إلى الله عز وجل. فإن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها والحشيشة من المخدرات الخطيرة كالأفيون وغيرها من المخدرات فالتبادر إلى التوبه والتخلي عن هذا العمل الذي هو من إملاء الشيطان على بعض النساء نعم سؤال موجة كلمات شائعة بين الناس في وقتنا هذا وهي ما الله أو الله أو حاسبت الله أفيدونا جزاكم الله خيرا عن معاني هذه الكلمات وما الأحكام الشرعية المتركة عليه. بحسب من تطلق عليه إن كان مستحدا ليزجر بمثل هذه الكلمات لتركه الصلاة ولكونه حقا وخارجا عن خط الصواب فقيل له ذلك ممن له الحق عليه فلا حرج وإن كان يعتدي على الناس بدون حق بإرسال هذه الكلمات فلا يجوز